لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. عند نزول الأمطار بغزارة، يجب علي استعمال أضواء المقاطعة لتمكيني بقية مستعملي الطريق من مشاهدة عربتي.